बुक टू सत्ताइस सब आथरूल सब आवाशरून होटल में आगमन फिलफुंदुख अलव फी अल्फुंदुख अलूल क्या आपके यहाँ कमरा खाली है عندكم غرفه خاليه؟ اه عندكم غرفه خاليه؟ मैंने एक कमरा आरक्षित किया था। لقد حجزت عندكم غرفه. لقد حجزت عندكم غرفه. मेरा नाम مولر है। اسمي ميلر. اسمي ميلر. मुझे एक कमरा चाहिए। أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. مُجِهَّدَ اثنين لَوْعَوْنَ كَلِيَّةِ كَمْرَةٍ تَأْهِيَةٍ. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. إِكْرَاتٍ كَلِيَّةِ كَمْرَةٍ كَاتِنَةٍ. إِكْرَاتٍ كَلِيَّةِ كَمْرَةٍ كَاتِنَةٍ. إِكْرَاتٍ كَلِيَّةِ كَمْرَةٍ كَاتِنَةٍ. إِكْرَاتٍ كَلِيَّةِ كَمْرَةٍ كَاتِنَةٍ. إِكْرَاتٍ كَلِ अल गिला मुझे स्नान गृह के साथ एक कमरा चाहिए मा हम बन मुझे शावर के साथ एक कमरा चाहिए उरीद गर्फा मा हम दुष माह क्या मैं कमरा देख सकती हूँ क्या यहाँ गैरज है मौकफ सत क्या यहाँ तिजोरी है اتوجد هنا خزينه امانات اتوجد هنا خزينه امانات کیا یہاں فیکس <تصفيق> ہے اي يوجد هنا جهاز فاكس اي يوجد هنا جهاز فاكس اچھا میں کمرہ لیتی ہوں جيد انا اخذ الغرفه جيد انا اخذ الغرفه هي चाविया है هنا المفاتيح هنا المفاتيح يا میرا سامان ہے هنا امتعتي هنا امتعتي ناشتا کتنے بجے ہوتا ہے متى يكون الافطار متى يكون الافطار؟ دوپہر کا کھانا کتنے بجے ہوتا ہے؟ متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ رات کا کھانا کتنے بجے ہوتا ہے؟ متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟